لَلَذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْتَرَ مُوسَى قَبْلَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ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 أنت خير الغافرين